الله عرسكم الينا رحمة ما ضل من تمعت قطاك قطاك الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون والصلاه والسلام على نبينا محمد نبي الهدى والتقى والعفاف والغنى وارض اللهم عن صحابته وآله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 وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال في حديث شريف إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد نقرأ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أو هكذا في هذه الرواية من المضامين الآتي فيها ان الايمان من دلالته الخوف كما ان من دلالته فيما مضى الرجاء ولذلك المؤمن يخاف الذنب وان كان صغيرا لاعتقاده ان الله تعالى يعذب في صغير كما يرحم في صغير والله تبارك وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون لذلك المؤمن دائما يخاف الذنب وإن كان صغيرا وهذا الخوف نابع من يقظه القلب وإفاقته لأن القلب إذا تيقظ اشتغل صاحبه في المراقبة فما من حركة إلا وهو يوقن أن الله مطلع عليه تحرك يمنة أو تحرك يسره هو في يقين أن الله تعالى مطلع عليه ومن ثم لا يحب أن يرى ربه منه سوء عمله فتجده يخاف الذنوب كلها إن كان الذنب في كلام يسكت عن رديئه وإن كان الذنب في طعام يترك حتى ما فيه شبهه وإن كان الذنب في معاملة يترك سوء المعاملة زيادة على هذا هو خائف مع سابقة الرجاء لأنه لا يامن مكر الله سبحانه وتعالى والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كان من حالهم الخوف من الله تبارك وتعالى وهذا الخوف أدب تأدب به من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان اخوف الناس لله كان أخوفهم من ربه وأنتم تعرفون قصة النفر الذين جاءوا إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسألوا عن أعماله فلما, رأ... فلما سمعوا بها كانهم تقالوها ومن ثم قال كل منهم قولا قال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر وقال الثاني واما انا فاقوم الليل ولا ارقد وقال الثالث انا لا انكح النساء وقال الرابع انا لا اكل اللحم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فخرج ثم قال أما إني أخوفكم لله وأتقاكم له إلا أني أصوم وأفتر وأقوم من الليل وارقد وأتزوج النساء فمن راغب عن سنتي فليس مني فأخوف الخليقة كلها الأنبياء والرسل ثم الأمثل فالامثل لذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون الله تبارك وتعالى خوفا يحملهم على العمل وكانوا يرجون الله تبارك وتعالى رجاء يبعدهم عن اليأس لذلك كان عمر بن الخطاب رضو الله عنه يرى في وجهه خطان أسودان يرى في وجه خطين اسودين من اثر البكاء وبكاؤه من الخوف والصديق رضي الله عنه وارضاه مما ورد عنه انه قال لو كانت احدى قدماي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله لذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي اصحابه الخوف من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فأول شيء في الرواية قوله إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل الذنب وإن كان صغيرا كان يستعظمه وكأنه جبل وهذا الشعور كما ذكرنا نابع من قلب متيقظ لكن القلب الغير متيقظ القلب الذي لا افاقه فيه القلب الذي غطته السحب لا يشعر بذنبه وان كان كبيرا يعني والعياذ بالله نذكر من قبيل يعني المقابله المؤمن لو نظر نظره مفاجئه ثم اطال فيها تجده يعذب نفسه ويبكي نفسه ويوبخ نفسه وتراه يعني يضاعف من عبادته لعل الله تعالى ان يغفرها له اما الاخر الذي مات قلبه لو زنى والعياذ بالله لا يتحرك فيه ساكن وكان الذنب الكبير هذا ذبابه تقف على وجهه على منخاره يحركها هكذا وهكذا لا يعبأ بها ومن ثم تراه والعياذ بالله يزني في كل لحظة في كل يوم ولا يتأثر ولا يتأثر ولا يشعر بأنه, بأنه ازنب لماذا لفجور في فؤاده لفجور في قلبه إذن القلب محل الإيمان ومحل الفجور القلب محل الإيمان ومحل الفجور قلب المؤمن مستنير منور يعني وقلب الفاجر مظلم وهذا ليس بمعناه الفجور أنواع هناك فجور كفري وهناك فجور معصيه فجور الكفر القلب مات بكليته مات بكليته او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به فين في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها هذه الآية قلت في حمزة وفي الحكم بن شام في ابي جاه حمزة كان ميتا يوم أن كان مشركا فأحياه الله تعالى بالإسلام أما الحكم بن شام أبو جاه بقي في الكفر بقي في الظلمات فهل يستوي هذا ويستوي هذا؟ فهناك قلب مظلم ميت لكن موته بكفر وهناك قلب مظلم فيه موت لكن موت بمعصير والأمر يختلف نحن لا نكفر بذنب بخلاف الخوارج يكفرون الناس بذنوبهم يعني لو كذب إنسان على آخر عند الخوارج هو كافر لكن عند اهل السنة هو عاصي هو عاصي لم يزل فيه من الإمام ما يربطني به وما يحملني على مناصحته وما يحملني على أن أخاف عليه وما يحملني على أن ادعوه إلى آخره إذا الايمان والفجور محلهما معا القلب لذلك لا بد وأن نميز بين المؤمن والمؤمن المؤمن يخاف الذنب هيبة لله تبارك وتعالى لا ينظر إلى الذنب على أنه ذنب صغير إنما ينظر إلى عظمة من يراه إلى عظمة من يطل عليه إلى عظمة من لا تخفى عليه خافيه فهو يستثقل الذنب وإن كان صغيرا ومن ثم تجده منكبا على كل الأعمال الصالحة منكبا على كل الفضائل يثابر عليها ويجاهد من أجلها وابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول لله أقوام لم يرتضوا من الأعمال إلا بجميعها فتجدهم يبالغون في الطلب ويجتهدون في العمل ويسابرون على الفضيلة ومع هذا كله تجدهم يتهمون أنفسهم بالتقصير ولا يظهرون أنهم قد عملوا شيئا هذا, هذا سبيل الناجين سبيل الناجي هو الانكباب على العمل والمبالغة في الطلب والاجتهاد في التنفيذ والمجاهدة على كل فضيلة ثم مع هذا كله يقول استغفر الله العظيم من مكان اللهم سامحني ربي فيما اخطأ مع احسانه يعتقد الخطأ في نفسه حتى لا يعجب بها لانه اذا اعجبه حاله فلربما احبط الله عمله ولذلك هم مع هذه الهمه العالية مع هذا الحال الشريف يتهمون انفسهم بالتقصير ويجتهدون في الاستغفار ويجتهدون في الطلب من الله تبارك وتعالى أن يعافيهم وأن يختم لهم بخير وهذا هو أصل الإيمان إخوة الكرام إذا هذا أول الفوائد الفائدة الثانية إذا كان هذا حال المؤمن وحال الفاجر والعياذ بالله ذكر حال المؤمن والفاجر أما فيه إرشاد لأن يحاسب الإنسان بنا نفسه حتى يقف على فجورها أو إيمانها إذن في الحديث دعوة وإرشاد إلى المحاسبة كيف أعلم إيماني من فجوري لا أعلم هذا إلا بالمحاسبة والمحاسبة لها احوال هناك محاسبة للنفس قبل العمل ومحاسبة للنفس عند العمل ومحاسبه للنفس بعد العمل يعني قبل وحال العمل وبعد العمل عند اراده اي عمل مثال انا ذاهب للدرس لماذا أسأل نفسي لماذا تذهبي للدرس هل يقول الناس فلان لا يغيب هل يقول الناس فلان مجد ألي يقول الناس فلان شيخ أم ذاهب لأمر آخر ذاهب لأمر آخر. الأمر الآخر هذا متعلق بالناس ولا برب الناس إن كان متعلقا بالناس إذا قد حدد وجهته إن كان متعلقا برب الناس حدد وجهته وعندنا في الحديث كل عمل لم يبتغ به وجه الله يحرم صاحبه من أن يشم رائحة الجنة وإن ريحها لا يهد من مسئلة خمسمائة سنة كما أخبر النوى السلام طيب يبقى أنا قبل, قبل العمل حاسبتها فلما علمت أنها مخلصة قلت سأقوم بالعمل عند القيام بالعمل أنظر في العمل أهو عمل مشروع أم غير مشروع أنا حددت وجهتي قبل الاخضار فأعلمت أن وجهتي صحيحة عند القيام بالعمل أنظر في العمل وأساني نفسي: هل هذا العمل مشروع أم غير مشروع هل هو مما أوصى به الله تعالى ومما أوصى به رسوله صلى الله عليه وسلم أو هو مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أشتغل وإن كان في خلاف ذلك أترك ثم بعد الانتهاء من العمل وسائل نفسي اقول لها يا نفس لقد كان في إمكانك أن تتقني أكثر من هذا يا نفس إنك مقصره السؤال الأول وقفني على صحيح الطريق من خطئ والسؤال الثاني وقفني على أصل العمل وصوابه والسؤال الثالث وقفني على تهمة النفس بالتقصير ومن ثم من اتهم نفسه بالتقصير شفع التقصير بالاستغفار وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا انفتل من صلاته قبل أن يلتفت للناس كان يقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم, أستغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام من أي شيء كان يستغفر هل كان في معصية أم كان في عمل كان في طاعة فلماذا يستغفر يتهم نفسه وهو من وهو النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أول شيء ذكرناه حس المؤمن بالذنب وإن صغر فهو يستعظم لعلمه أن الله مطلع عليه الإيمان والفجور محلهم القلب نحن كآل سنة لا نكفر بذنب كما تفعل خوارج في الحديث دعوة وإرشاد إلى محاسبة النفس طيب بعد ذلك عندنا في الرواية هي هي الفاجر ذنبه كذباب لا يعبأ به هذا الامر اخوة الكرام يعني عند ارتقاء الهمم اشعر بحال المؤمن وعند تسفل الهمه وذنوها اشعر بحال الفاجر يجتمعان في الفرد الواحد عند علو همته تراه يريد ان ينحت الصخر عنده عزم شديد وعند دنو الهمه تجده حتى لا يصلي الا اخر الوقت والامر عنده عاده لذلك ينبغي ان التفت التفاتات وهذه التفاتة الى اعمارنا كم عشنا من الزمن انا عندي خمسين سنة وانت عندك خمسة وخمسين واللي جنبك عنده خمسة وستين واللي وراك عنده سبعين واللي جنبك عنده عشرين طب اي شيء صنعناه في هذا العمر المديد ايه اللي عملناه يعني يمكن انا اليوم قبل الجمعة كنت ذاهب الى الجمعه هي المعتاده في ابو كبير فانا اريد ان اركب المنبر قبل ركوب المنبر بسال واحد بقول له يا فلان مين خطب الجمعه الماضيه قالوا لي اللي خطب الشيخ فلان قلت له خطب عن ايه حتى لا اكرر ما قال قال والله يا عم الشيخ احنا مش عارفين يعني خمس ايام سبت احد اثنين ثلاثاء اربعاء خميس نسيت اللي الشيخ قاله طيب يبقى الالتفاتة التي أعنيها ما هو رصيدي رصيدي ما هو القلب ثقلب وذا القلب ثابت ما سمي بالقلب إلا لتقلبه والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما السؤال بثبات القلب وهو النبي كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت ثبت قلبي على دينك هكذا كان يدعونا سلام وسلم سلام يقول يا رسول الله كثيرا ما الدعاء هذا فما سره فكان يقول مجيبا لها قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الله او من اصاب الرحمن يقلبها, شوف يقلبها حيث شاء فما شاء الله اقام وما شاء الله اذاخر طب اللي هو ذنبه بنشه كده زي الزباب اما يخاف مكر الله به أما يخاف أن يختم له والعياذ بالله بسوء أما يخاف أن يموت على الذنب أما يخاف لذلك في هذا ينبغي لكل عاقل حتى عند دنو الهمة الا ينسى فضل الله عليه والا ينسى أن الله تعالى كما هو غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب قال الله تعالى اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب القليل فحش شوية كنوا شوية تجع لفوق كده ياميك الرغبة كده فحش <تصفيق> شوية <تصفيق> بد اخوة الكرام ان يشتغل كل مسلم بما يعود عليه بنفع الدنيا والاخره لان الاعمار تمر الاعمار ايام والايام تمر وبعد المرور اما ان اجلى في القيامة وإن واما ان يفضح امري اما ان اجلى بالحسن واما ان يفتضح امر بالسوء والنبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث انا فرطكم على الحوض واني مباهم بكم الامم يوم القيامه قال فلا تسودوا وجهي تسويد وجه النبي والسلام كنايه عن الحرج يعني لا تحرجوني لا تحرجوني هناك حديث متفق على صحته قالت فينا سلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط ورأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجلان هناك رواية ثانيه يقول فيها وأرجو أن أكون أكثرهم تبع قل لي بالله أنا وأنت أنا المسؤول وإنت مسؤول كذلك أنا كم أمثل بين الناس لو أنني أمثل مكانة كبيرة لاتبعني الناس أنا آتي كل يوم للدرس ولكن آتي وحدي كل جمعه آتي وحدي تصور إلى واحد فرح يعني هو رايح عرس. يذهب وحده ولا يقول له فأنت تعال معايا تعال معايا تعال معايا, تعال معايا. وعندما ينبئ هذا ويخبر هذا يذهبون معه لثقتهم فيه ولا يذهبون من قبل الراحة يذهبون من قبل الصخر بيقولون من أصل الفرح دي هيكون فيه مزز بيقولون من ذي يجي وذي يجي ليه ولاخد ما بكذبش رايحين معاه طب وانت جاي الدرس واحدة كل مرة مش عارف تأثر في واحد يعني يعني مش قادر تأثر على واحد طب في الجمعة مش عاربت على واحد في جمعة في الجمعة وهكذا لذلك ينبغي أن نلتفت أن نلتفت إلى أحوالنا لأن العمر يجري والعداد يعد إما أن يأتي في صفك أناس يوم القيامة يملؤون كفة الميزان ويثقل بها وإما أن يأتي المرء في القيامة صفر اليدين لا شيء معه لذلك إن جاء يوم القيامة ومن خلفه أناس اهتلوا بهديه جل ولمع امام أمام الخليقة في القيامة وعند ذلك الله يرحمه أما إن, إن أتى صفرا فلعله لا يندو بنفسه إخوة الكرام فيحل على الإنسان والعياذ بالله صخة الله تبارك وتعالى لذلك في الحديث دعوة إلى المحاسبة زيادة على ما ذكرنا دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا آيات ال... نفوس هلت وارتسمت فرحتنا اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا ووحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا عيد الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب